بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات ولا الضلاء في خلقكم وما يبث من دابة نايات لقوم يقنون واختلاف الليل والنهار وما موتها وتصرف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نذلها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته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 أولئك لهم عذاب مهيد من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولئك عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب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 من عمل صالحا فلنفسه ومن ساء فعليها ثم إلى ربكم تنجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وأتيناهم بينات من لمو فما اختلخوا إلا من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 تقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يقين ام حسب الذين اجتروا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات ولرض بالحق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 وَجَعْلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ وَمَا لَهُمْ بذلك من علم إن غم إلا يغضون وإذا تطلع عليهم آياتنا بينت ما كان حجتهم قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا غيب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نُّؤْمِنُ ظن إِلَّا بِاللَّهِ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُم سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا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 وأنكم اتخذتم آيات الله هزؤا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب لض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات ولض وهو العزيز الحكيم